سائر تصدق عالكوفة سيطق رافع لواء الموت أصبح شعارا ثار الغيارا والكل سمع هالصوت المختار جاهم يهدر دماغهم عالطاغفات الفوت هزع ساكر شبه الكواسير تنقض على الطاغوت سلم تنهام العدو يرتاب إذا ينجاب طريقه قيادة تحيد بطل صندير بغات يريد يفنيقه سلزلهم من دوية صرخاتين ابعثهم لجهنم لجهلنا صارت الله اكبر خاض الملاح داس الجماجم بين البيوت يقول يطلب خبر باثرهم وبنسعد جاهد الدور هاي الباطل لسه غرنا ما انجم عن شعور ما تطفى عينه هل لو بدي انا راس الشمر منحور نهارو له السوال رجال وخيل بيميننا غديد عدي سوالون روحهم يحجون منو تظنون تعالينا تعالينا الكل يتوقع ساعات بعثهم لجهنم جمرت لهيبة أرسل كتيبة بجاع الحرب أوتات لنبني لاشتر اللي الكوفة بشر برأس الداعي ابن زياد المختار ومرهم بغاية حذرهم يودونا للسجاد هاي الهديه للشم فاطمه بسمه امل تنعاد وضب بوشتى نزع روح اليوم صاح يا برزان يا برزان عضم منثو ولم هصور من ينفع من ينفغ ما تبرد حسراته تحسن لجهنم ناراته سيوف الثار ينصدوا قاعدوا لا <تصفيق> ويحر ملك فالديوم ويشئ لناقم مش حدك يا ظالم سهمك رم المظلوم وبيع شريعة بذبحة رضيعة تقدر نزاع القوم عالشي في لك تعيدينك ويتنفذ المحتوم رمية اسهام على هالإجرام وحكم أعدام يتصدى بلهيب البيان المفرم نيان إلك ناريان تتوجه, تتوجه من نار ҳад дunya жмрате аъзабку ли жаҳанна тата сиуфит ولا ابدا البراء اللي الحك ترف عينا تشهد صفات لآخر حيات يهتف يثار الله لجل العقيدة بقطعة وريدة وافة سبت شين ادخله وده يشكر جووده وبالمذبح تلقى الارض تبي تش تو ان علي اسم نبي نادى علي حياه اجر يمنا عز غره عدوانه يحسدونه بجناتين تبعثهم لجهنم للشاعر علي السقاي